اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذاريات ذروة فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان لما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا لَكُمْ لَا فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ عَنْهُ مَنْ أَفَك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يومهم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جد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 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 32. 33. 33. 33. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لحق قُمْ مثلما أنتم ترطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامهم قال سلاموا قوم منكم وقراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفتهم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فَأَقَبَلَتِمْ رَأَتُهُ فِي صَرْوَتِهِمْ فَصَكَتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا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 أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذته الصاعقة وهم ينظرون فَمَا اسْتطاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْنَى وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إنما مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرًا مُبِينًا كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصر به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملو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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فغيل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الحمد لله رب العالمين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 اللين آمين والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع.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 اتيهن بما اتهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب جهنم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه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 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلوي يستمعون فيه، فلئتم يستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرًا فهم من مغر ومن مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون.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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادُبَّرِ النُّجُومَ